ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزنوكم ويلقوا يَكُمُ السَّلَامُ وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَضِفُّتُمُ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا Yeah. <laughs>